جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهامكم الله الصواب ووفقكم الى الحق نفعنا الله بما سمعنا وثقل الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين ام يقول السائل هل صحيح ان اول معصيه عصي الله بها هي الكبر معصيه ابليس هي ناشئه عن عن الكبر لما أمره الله عز وجل ب... ب... بالسجود لآدم استكبر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ف... فلما أمره الله جل وعلا ب... بالسجود ابى وامتنع من السجود تكبرا وقال متكبرا خلقته خلقتني من... من نار وخلقته من طين فامتنع وابى وايضا في الآيات الاخرى قال اسجد لمن خلقت طينا اسجد لمن خلقت طينا ففامتنع من السجود الذي امره الله تبارك وتعالى بآدم لادم تكبرا ولهذا قالوا من, من تكبر من تكبر فقد اشبه ابليس لان هذه معصيه معصيه ابليس من تكبر فقد أشبه إبليس ومن تاب فقد أشبه أبيه آدم لأن آدم لما وقع في المعصية وقع في الخطأ تاب إلى الله عز وجل فمن تكبر أشبه إبليس ومن تاب أشبه أبيه آدم عليه السلام الأعرابي الذي قال مقولته هل هو مسلم أم كافر الله أعلم لكنه أعرابي جاء ووقف هذا الموقف وقال هذه المقالة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أما حاله فلا علم عنها شيئا يسأل هل لقمان الحكيم من الأنبياء لقمان الحكيم ليس نبي ليس نبيا وإنما هو كما وصفه الله جل وعلا آتاه الله الحكمة اتاه الله الحكمة فهو حكيم اتاه الله الحكمة لكنه ليس من من الأنبياء نعم تنتشر عند العامة مقولة الكبر على أهل الكبر صدقة الكبر مذموم الكبر مذموم ولا ينبغي للإنسان أن يتكبر في أي حال من الأحوال وأهل الكبر لا يتكبر عليهم وإنما ينصحون ولا تعالج السيء بالسيئة وإنما تعالج السيئه بالنصيحة والبيان والدلاله على الخير وإذا كان يقابل أهل الكبر بالكبر يمضي هو إياهم متكبرا بدل أن يستفيد منه التواضع يكسب منهم هو الكبر نعم. هل الكبر لا يغفر كالشرك؟ ألا الشرك والكبر كل منهما يغفر في حق من تاب منه في حق من تاب منه أما من لقي الله سبحانه وتعالى مشركا أما من لقي الله عز وجل مشركا فإن الله لا يغفر له وأما الكبر فهو درجات إن كان كبر الإنسان رد به التوحيد والاخلاص لله عز وجل فهذا كافر لا يغفر الله له مخلد في النار وأما إذا كان كبره في حدود المعاصي والذنوب فيما لا يصل به إلى الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى فمثل هذا إذا عاقبه الله عز وجل لا يخلد في النار لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك بالله أما من كان كبره كبر المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فمن مات على مثل هذا الكبر فهو مخلد في النار يوم قيامة أبد الأبد هذا يسأل عن أفضل كتاب معاصر في توحيد الأسماء والصفات الكتب المعاصرة في توحيد الأسماء والصفات كثيرة لكن من أنفع ما يكون في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية وشروحاته المعاصرة لمشائخنا وعلمائنا كثيرة جدا فيستفيد منها ما حكم المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة كذلك أسئلة عن المرور أمام المصلي في الحرمين لا يحرص المسلم الا يمر أمام المصلي وإذا كان لم يتخذ سترة يبتعد عنه إما أن يمر من ورائه أو يبتعد عنه ولا يمر من أمامه سواء في الحرمين أو في أي مكان نعم هل يجوز القيام بعمرة ثم العودة للمدينة والقيام بعمرة أخرى لا, لا يخرج من مكة ليعتمر مكة يدخل إليها لأجل العمرة ولا يخرج من مكة لأجل أن يعتمر فإن خرج من مكة لحاجة له في المدينة وبدا له أن يعتمر مرة ثانية فلا حرج ولا بأس بذلك نعم إذا أحب الرجل أن يبدأه الناس بالسلام إذا أبصروه هل هذا من الكبر؟ إذا كان في ذلك رد للسلام وترك له وإهمال له فهذا فيه ما فيه من الكبر أما إذا لم يكن كذلك وإنما لأغراض مثل أراد أن يعود مثلا. أولاده أو, أو, أو نحو ذلك السلام أو الصغير يعود وأن يبدأ بالسلام أو نحو ذلك فمثل هذا يكون نشأ عن غير تكبر فالشاهد أن الكبر هو رد الحق وغمط الناس نعم يأتي في بعض الأحاديث كمثل من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل يدخل في ذلك الذنوب الكبائر من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المكتوبة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما الكبائر فهذه تكفر صغائر الذنوب وعلى قول لبعض أهل العلم قد تنهض لتكفير بعض الكبائر أما الكبائر لا بد فيها من توبة نصوح بد فيها من توبة نصوح والتوبة تجب ما قبلها ولهذا شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم لغفران الذنوب والعتك من النار والتوبة إلى الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في في الحديث الصحيح قال رغم أنف امرئن دخل رمضان ثم خرج فلم يغفر له لأنه موسم عظيم للغفران والعتق من النيران والتوبة إلى الله عز وجل ولهذا ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بإدراك هذا الشهر المبارك أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله من الذنوب والخطايا وبصدق الاقبال على الله عز وجل وحسن الإنابة إليه والمحافظة على الطاعات والأعمال الصالحات حتى يكون بذلك من عتقاء الله عز وجل من النار نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لنا ذلك أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأقوال وسديد الأعمال وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة إنه تبارك وتعالى غفور رحيم هذا يسأل يقول نسمع في بعض البرامج التلفزيونية أن بعض النساء عندما تسأل تقول للشيخ إني أحبك في الله هذا لا يصلح لا يصلح أن, أن تقول المرأة لرجل سواء كان شيخا أو غيره لا يصلح أن تقول مثل هذه الكلمة لرجل إلا إذا كان أخاها أو أباها أو زوجها أو نحو ذلك فلا بأس بذلك أما الرجل الأجنبي فهذا باب فتنة فلا يصرح أن تقول له إنني أحبك في الله وإذا أحبته في الله تدعو له بظهر الغيب وتدعو لعموم المسلمين بظهر الغيب وفي ذلك كفاية نعم يسأل عن فضيلة الدفن بالبقيع هل له فضل جاء في الموت في المدينة حديث صحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة أن يفعل من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإن أكون شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأيضا جاء عن سلمان الفارسي رحمه الله تعالى أنه قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله والذي يجب على الإنسان أن يحرص عليه أينما كان وفي أي بلد كان أن يصلح حاله بينه وبين الله بتقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا بما شرع نعم ويقول وهل يجوز للغريب المتوفى بالمدينة